أو نصيفه يعني مش بكتف الأعمال وإنما هي بقبول الأعمال وإنما يتقبل اللهم ن المستقين بدائرة خاصة شديد فالذين صحوا ب رسول الله فلم أخذ و ا من أنوار صحبته وشرب و ا من أسرارها ما لا ي ت ا ح لمن جاء بعده من م المتقين مهما قدو ا واجتهدوا و ت ع ب و ا ف ي في الأعمال الصالحات، و ل ل ت و ف ي ق بين م ث ل ا مكانة الصحابة وأن من جاء بعدهم لو أنفق مثل أحد ذ ه ب ا لا يبلغ مد أحدهم ولا نصفه، ل ل ت و ف ي ق بين ه ذ الأسر وبين أسر. يعني إخواني م لهم أنتم أصحابي إخوان الذين يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني وأحى قال يعني أجر أحدهم مثل سبعين منكم حسب قالوا منهم أم م ن ك م قال منكم هناك الحديث عن الأجر والثواب الأجر والثواب طبعا لأنه يأتي ب بميل العد وأي إنسان ع م ل عمل ا يستحق عليه ثوابا وأجرا المولى عز وجل لا يظلمه ولا يحرمه أجره فالأجر والثواب شيء والمكان عند الله هو القرب شيء ا خ ر يعني مثلا نضرب مثال يعني ا ث ل ا عندك عاملين الاثنين كلهم جعا ملما وأدوا هذا العمل على الوجه المتفق عليه ب ا ل ا ج ر المتفق عليه ف أدت أدت أدت أجرهم بحسب ع م ل ه لكن أعجبك واحد فيهم إخلاصه وتفانيه هو يعني والإحسان اللي عمله من غير ما يطلب منه بعد ما ساويت بيناتهم في الأجر بحسب الاتفاق، إلا أن أعجبك من هذا أعجبك من هذا وسرك إخلاصه. واهتمامه بالإحسان والإتقان و ي ا د علما تشف عليه فقربه إليه وبعد ذلك أجرهم ا ص ح ا ب اللي ما أثر لإتقانه شال أجره ما شاء. ن ب ق م نقمن تعانة، وإن ع ز ي م على شرفك، على شرف زيادتك لنا وجودك و معنا في البيت فلان وفلان من العيان، ه و ا ي ه ه و ا ي ه من ا ن و ا ع التكريم و م ظ ا ه ر ه ط ب ع ا ده فرق كبير ج د ا يعني التكريم والمكانة أهم ا ل ا ن س ا ن ج ب د ه ا من من استعمله في ع م ل ج ا ب ي ب ي ف ا ل كثير جدا من الأجر مجرد الأجر الأجر م ر و س وافق عليها، ووجاء العمل بحسب المواصفات وأتىه ا ل أ ج ر المتفق عليه، لكن الإحسان ب د ا آه، ا ل إ ح س ا ن وإتقان وإجادة ظهرت في أحد العاملين حضية ي ع ن ي من رب العمل بمكانة في نفسه ومحبة وتميز و تقريب و ت ك ر ي م بحيث لو جعمل ا ء ثاني فيما بعد ما بفكر فيه. لما أنه مأدوا العمل على الوجه المتفق عليه، يفكر فيه، ويقرر ويخصص له، يخصص له أي أي عطاء وأي عمل يخص به دون غيره منه. المكان اللي جاهد، ي ما أفضل بكثير من الأجر البلدة أو ما شافر بكثير. ك ذ ل ك الأعمال الصالحات يعملها ا ل عبد لربه. ا ذ ا ا ق ت ص ر على ا ل ا ج ر وخلاص لذا أجر لكن ا ذ ا ف س ب َ مكانة في ر بالعمل مكانة ت ف ي ق لبيه و ق ر ب ه ا ل ي ه وخصه بتكريم تقريب خاص لم يشتر من ال من الآت أختلف ف الأجر كذلك شأن الصحابة رضوان الله عليهم وعمالهم عند الله نحبب ت ق ر ب ه م منه يتقبلها ويقبلهم. ي د ن عبد الله بن عمر. ابن من الحتار هذا العبادي للأربعة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يعني ا ع ت م ر يعني عمرات كثيرة وحج حج ك ث ي ر سيرا على الأقدام و ت م ن ى لو يقبل الله واحدة بس ع م ر ه واحدة وحج واحدة من ا ل ح ج ا ت اللي اللي ا ل ل حجها و ا ل ع م ر ا ت اللي ا ع ت م ر ه ا فقوله ليه أنت ما ا ت ب ت بالعملة على الوجه المطلوب وشروطه أنت أكثر الناس فأسيا برفق الله ت ع ا ل م الطوأ لسنته حتى سمي يعني ا ع م ا ل ه عزائم عزائم بن عمر يقول لك عزائم بن عمر ا ب و أبو جعفر المنصوري لم ا ن كلم ا ل ا م ا م مالك يبتل كتاب يجمع عليه كلمة الناس موضع فذله تجنب عزائم بن عمر و ر خ ص ه في أرباس هو يعني وسطية يعني ل ا ن ده فيه ت ش د د شديدة تبع ا ل ت ش د د في تبعه ا ل ن ا النبي فما لم يفعل غيرك يعني تمنّ بس قول منك واحدة ط ب ع ا د دم ش د ت ورأيه ومخافته لربه وسعة ا د ر ا ك ه ي قدر الله يعني دم من وسع ا د ر ا ك ه على قدر علم المرء ل ع ظ م مخوفه، فذلهم لأني سمعت الله يقول إنما يتقبل الله من ا ل م ت ق ي ن إنما دي يعني ا ل ح ق ف و ض ع ع ر ا ن ي أن أكون من ا ل م ت ق ي ن واتقواها هنا ا ل ن جاء صلى الله عليه وسلم عشرا إليها. و... صار إلى فضله الشريف ومسألة قلبية لا لا أعلمها إلا الله فيعني م ح ل ا ل ش ا ه د يعني. في الأجر والسواب قد ن ج قد يجد ا ل م ج د و ن ص ا د ف و ن من العباد من المسلمين من من ب ع د الصحابة سبعين ما يجد في الصحابة سوابا وأجرا أما المكان والقرب من الله و ا ل ت خ ص ي ص لا مطمع لهم فيه لأن دكتور صحبة النبي عليه الصلاة والسلام صحبة ي ع ن صحبوه و ك ا ن و ا ح و ل ه ف ن و ر ا ن ي ت ه ص َ ل َّ الْمُشَاعَهُ و ك ا ن و ا ف ي م ج ا ل ا أ ق ر ب ا ل ن ا س ا ل ي ه ا ه ذ ه ا ل ن و ر ا ن ي ة ي ع ن ي ن ُ ر ا ن ي ع َ م َ ت أ م ا ل ْ و ل ا ل س ر م َ د ي ة ي ع ن ي ت أ م ا ل ز م ا ن ل ك ن ا ل ن ا س َ ا ل َ ي ر ب ن ا خ ص ه م ب ا ل ع ص ر ا ل ن ب و ي ز م ا ن ا و م ث ا ن ا و ورأه ورأوا و ر أ و و ح ض ر و ا كلام الله ينزل عليه يعتريه يعتريه ما يعتريه من أحوال أهم الأحوال ساعة تنزل ا ل و ح ي ه لا أن ينفصل عنه ويأخذون رفضا كما أنزل د ي ن و ي ن ي ت ل أبو ديل شغلته ح د ي ا س كذا ما بلغ وأنفع أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ منذ أحد ولا ن ف ي ت هذا. ا باله؟ فشاهدنا حال أنه لقب الصحبة أغنى عما سواه من الألقاب، رغم أنه لديك بصفوف وسجاف وعندار الغرو ر وأناب إلى دار الخلود و ت ح ل ل من الدنيا. ق ل و ل م يظلم ه أساس الاهتمام الدنيا. لأنهم لم يطلق عليهم صوفية مع يعني توافر الشروط يعني للقب الصوفي ك ت ف ا ء بلقب الصحابي لأنه لقب مميز و ر ف ي ع ليس يعني ليس يدانه ي أي لقب آخر. نأتي بعد فتح ا ل أ ن ص ا ر في العصر الأموي الذي بدأ بأحد ي س ي د ن ا م ع ا ي بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه ك ا ن ت أربعين يعني من السلالة في بعد أ ر ب ع و ن مثلي و. بعدها ملطن عظيم بعد ذلك فتحت الأمصار صحة كبيرة وتفتحت نفوس الناس وتنافس الناس الدنيا وأخذ منها وأخذت منهم ك ل ا جماعة أقبل على الآخرة. ولزم العبادة ولبس الصوف تقللا و ز ه د ا ف ي ا ل د ن ي ا ونعيما وعفوس و ا ف و س بكل الصوفية لأنهم ز ا ل ا ل ت ا ب ع ي ن ما منعهم من أن يسموا صوفية لغة الصحبة لأنهم لم ي ف و ز و ا بلغة الصحبة لأنهم كانوا من كان قبلهم أورد هنا قبل قول ا ب ن خ ل د و ن المخلدون صاحب المقدمة الشهيرة، مساع تاريخية، مقدمة المخلدون اسمعوا لنا بها، ا س م ع ا العبر، ا س م ع ا العبر، في ر و ا ن المبتدع والخبر، ط ب ع ا ما خلّى شاردة ولا وردة ا في التاريخ وخاصة التاريخ الإسلامي إلا وذكرته و ح ل ل ت ه تحليل دقيق. مخلدون علامة م ع ر و ف ذكر قوله في هذا الصدد وقال هذا العلم عن التصوف من العلوم الشرعية الحادثة في الملة وأصوهو أن ط ر ي ق ة ه ؤ ل ا ء القوم لم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين شوف ل ش ه ا د ة لم تزل عند سلف الأمة و ك ب ا ر ه ا من أ ن الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريق الحب و ا ل ه ج ا ي ة و أ ص و ا ل ا ل ع ق و ف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى ولا ع ر ا ض عن الدنيا وذنمتها، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه، والانفراد عن الخلق في الخلف للعبادة، وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف. فلما فشل إقبال على الدنيا في القرن الثاني هو ذكر القرن الثاني وما بعده وجنح الناس إلى مغالطة الدنيا ف ا ت ص المقبلون على العباد باسم الصوفية والمتصوفة بعلم الخلق يعني معناها من وقت باكر في أهل ا ل م ب ي الكريم عليه أفضل الصلاة و ا ل س ل ي م وبين الصحابة ومن تبعهم. عرف ه ا ي المصلحة والشيخ لاحظ المألف عن ا ل ش ب الله ا ل ح ف لاحظ ع ل ب بن خلدون قوله في القرن الثاني السدرك عليه السدرك ع ل ى ا بن خلدون كلمة القرن الثاني قال وقال في ا س ت د ر ا ك ه قال تحدث ا ل ع ل م ا نخذن فيما نقل عليه آ م ي س ا ب ق ا عن اشتهار جماعة من الناس اسم الصوفية لمختص به من الإقبال على العبادة و ا ل ت ج ا ف ز عن ا ر الغرور و ا ل إ ن ا ة إلى ا ر ا ل خ ل و د وجعل ا ل ض ع ط الزمني ا لاشتهار هذا المصلح هو من ت ص ف القرن الثاني الهجري. ب ي د ا ن الدراسات تثبت أن المصلح. ا ل تصوف عرف في نهايات القرن الأول الهجري. ووذلك حينما تحول الجهد إلى مفهوم التصوف فظهرت شخصيات صوفية كانت هي المحور الذي دارت عليه أسانيد المتفوقة اتصلت به سلاسلهم في ا ل إ س م ا د ل أجدك لو لاحظت فرصة. في إ ن ا ء ه يعني م ث ل ا فلان أخذ عن فلان عن شيخي فلان عن فلان كلهم ييجوا ب ا ل ح س ن البصري ولحث ا ل ح ك ا ي د ي و ا ل ح س ن البصري عن علي علي عن رسول الله ورسول الله عن ا ن ب ي ا ل ع ر ب ا ل ع ز ا ك د ه و ا ل ح س ن البصري ط ب ع ا من التابعين ا ل ح س ن البصري إذا كان هو جدا متصوفا، يعني لو صح ا ل ت ع د ي ر وهو من ا ل ك ا ب ع ي ن لأن ه و ل د رضي الله عنه لسنتين بقيتا من خلافة ع م ر رضي الله عنه أ م يكون من ا ل ا ر قبل ما تنتهي خلافة ت سنتين ولده ت أمه أم الحسن الحسن والحسن البصري وأمه. اسمها خيرة خيرة كانت مولاة ل أ م سلمة أم المؤمنين زي رفن زي رفن زي رفن زوج زوج من زيد الكريم ع ل ي هذا ا الصلاة وخير د ي مولاه للسيدة أم سلمة أم المؤمنين و... وأبوه م و ل ا لزيد بن ث ا ب ت الأنصاري يعني أبوه مولى وأمه مولاة، ولكن ما برض ذلك ما برض ذلك بل يعني علمه وتقاه وورعه وهداه يعني يعل أحد من ا ل س ح ا ب ة يقول و ه و علي من جيل قال لو أدرك الحسن ا ص ح ا ب رسول الله تعالى لهم وله م ث ل أ ث ن ا ن ه م ما ه كانوا يجهو يعني قبل ما تنتهي خلاف ص د ي د ن ا عمر لسنين ا معناه حتى لو حضر ب ق ي من الصحابة حضر مهو صغير وكذا قال لكن قال لما عليه ما عليه يا لو ح ل لو أدرك الحسن الحسن رضي أصحاب ر س و ل الله تعالى وسلم وله مثل أ س ن ا ن ه م ما ت ق د م و ه ل صاحب ح جالج الدنيا شوف ا ل ع ظ م مع أ ن أمه مولاة وأبوه مولع ما ض ر ه و م س ك د ه و بس يعني قال يعني سئل آنسة مالك نس صاحب وخدم النبي ع ش ر سنين عن مسألة فقال سلو مولانا الحسن م و ن الوالي قال يا أبا حملة ن س أ ل ك وانت صاحب رضي الله وقد خدمت ع ش ر سنين تقول سلو الحسن مولانا قال قال سألوا مولانا الحسن فإنه سمع وسمعنا وحفظ ونسينا أسأل الحارف صاحب فشوف من جلاله قدره وعظيم ث ق و ى ف ه رضي الله عنه أ ر ب ع ه الحسن ل ه ش خ ص ص ي ة و ج د ه وتوصل نسيه وعثر هجرية هو إذا كانوا ي ذ و ه في يعني قبل ما ت ن د خلاص يعيد عم نعور ب س ن ت ي ن م ع ن ا ذلك ا ل ق ر ن الأول ذ ا ت ه م ش ي ن ي ب ذ ى معناه ا لا معنى من أن تقول يعني اشتهر في منتصف القمر الثاني ا ل ي نعور ف ي ه ما ممكن تقول اشتهر صار ف اشتهر يا فلان لأنه ذا يعني تقريبا كل علام الصوفية و مشاهيرهم الأسماء الكبيرة كلهم فلان جل حسن الب يعني هو شيخ المسايخ ب أ ت ب ا ر ه في الصوفية. بعدين قالوا نالا ما نالا. يعني هم طبعا الناس ي ب ح ث و ا عن السر وراء هذا النبوء المميز. قالوا كانت أم سلمة أم سلمة لين النبي عليه الصلاة والسلام م ا طبعا أمه تقديمها و م و ل ا د ه ا شفرسلة لحاجة ا ل ه ا يقول هذا غرض الفلاني. <تبقى> ويقول ما لدى لا حسن لا ي ف ي عشان ما يشغل من المراسة س يقول لا جي بلا جاي. تشيله ا م ن ا أو مسل أو مسل أم المؤمنين. وعشان يسكت ه ما صغير. ت ي ف ه على صديقه. وهي طبعا ما في طريق عشان طبعا يطلع من ه ل ب ن قالوا بتعمل حاجة يطوال. في يوم من ذاك ا ل ا ي ا م جام اللبن. ولا و ا د ت ك ه ذ ي ا ن ا لي أ ص ن ا ً ا ب و ه من الربع ما ف ي ما ما ي ج ن ص ل ا ماشوف. قالوا أ س ي ر كل يوم منده. على أنه ل ب ا ل ك أم وبرسلوها لما م ولات لأم م ا أم سلم أم المؤمنين و و ز ج ا ل ن ب ي ع ل ي ه ا ل صلاة السلام وعشان ما يشغلت من مسالة يقول لا جيبي جاي جيبي الولد البكاء ده جيبي جاي كذا رات من ا ن ا ل ب ك ا ي ده ما جات ء كده يعني الخيال كذا أنا جي أجيبي الولد البكاء ده جاي ن نكتب له كذا قبل مسالة فعشان ي س ك ت ه و بكاء ب ع ي عليه وبكاء تقول شنو تديه ش ف ر ها عشان يمسك فيه و ي س ك ت ي ع ن ي ها تعلل ببببش بي بي ببببش بي بتبيها ربي الله ع ن ه ا في يوم من الأيام أ ص م ا ش ف ر ي ق ماشية طريق ا ل ب ن جاته فقام طوال ه شنو جاه اللبن أ ب ر ى فديها حشرى منه و فوا ف ر ى الناس أن تلك الحكمة والفصاحة والبركة كانت من من ل ب ن أم ا ل م ؤ م ن ي ن السلام رضي الله تعالى وارضاه، و ك ذ أ ة قال وكان يعني خ ر ج ت ه وهو صغير. ا ل ى عمر بن الخطاب ما هو صغير ما هو يلدو في فجعله سيدنا عمر بن الخطاب قائلا اللهم فقته في الدين و ح ب ف ه ا ل ى الناس وكان فذلك فقته في الدين و ح ب ف ه ا ل ى الناس وهو ح ض ر ا ل ح ج ا ج ا ل ح ج ا ج م ن ش م الشق في ح ض ر و و ا ل ح ج ا ج ب ط ش بالصحابة ذاتهم قتلهم يعني صلطة إلا إن أنه لم يستطع ا ن يصلط على ا ل ح ق <تصفيق> خ ا ل ص ا ل ح ج ن يعني إنه ربنا ي ع ل ل ه حماية حتى من الحجاج وإن صن ا ل ح ج ي ن فيما بعد مع الحجاج إن كان غ ر ي ف ة ولطيفة ف ه ذ ا الرجل يعني ا لذا ل ع ل و ا سيدنا عمر بقوله اللهم ف ق ه ّ ه في الدين وحذفه إلى الناس كان كذلك كان فقيها فقيها الأمه وعلم العصر ومحب للناس لا يوجد عن ج ي ا ل س و ق وما ق ا عن د جسوق إذا جسوق يعني الأسواق اللي ب ب ت م ع ف ي ه ا ب ي ا ل ن ا س يعني ش ا ر زمان بيجيء هالقصور ل ا ل ق ر ي ب ة اللي عنده قدامه يبيع عنده جداده و د ا ئ ر ه ا م ش ك ل ه يا ن ج ي السود وضجع قال وإذا جاء دخل السوق السوق كله يسكت شوف ه ي ه م س ا ا خاصية يس ك ت السوق كله ولما ننظر إليه كله نقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا ت ي ط ل ع أ ا هو ما قال يسوق لا لا ما ه ذ ب س ما شديد ف ا ل ح س ن الذي يصير ذ من تلاميذه من سماه الصوفي خ ل ا ت ه عند من تلاميذه من سماه الصوفي ل ك ث ر ة ما يلبس من لباس الصوف وهو ا ب و عثمان ابن شريك الصوفي لقب ذاته لقب ا ل ت ي اشتهر بها وجدت في الكتب الصوفي وهو س م ا ع ي كماسة أ ك ي ر ا ا و ل من بدأ دويرية تكية علي يمع فيها المنقطعين عن الدنيا و م ق ب ل ي ن على ا ل ا خ ر ه من ا ص و ف ي ة الجهاد ف م ا لهم الصوفية ح ج ي في حديث الشيخ عن ا و ل دويرية بنيت للمتصوفة. عشان ك د ه ا ذ ا كان دليل الصوفية و و ل د ه في خلاف سيدنا عمر معناها عرف التصوف في العصر في القرن ا ل ا و ل ما في خلافه. صحيح. ومن ن س ي ب الصوفية ى ا ل من علماء السلف و ز ه ا د ه م ونساكهم أ ه ا ر м ابن حيان ت و ف ي عام 7 1 هجرية. مرة ك م ن ا ل ا و ل م ش ك ي ف وحبيب مسلم الراعي توفى سنة خ م ن هجرية، و ا ب و حازم سلمى بن دينار توفى سنة 3 ل ا هجرية، هو ا ب و عبد الله مالك بن دينار توفى سنة م 0 1 و و ا و ا ل ح س ن البصري ط ب ع ا توفى سنة 110 و م ح م د بن واسع توفى سنة مية م ي مية س ع ي ن م ة مية متنية السريع سنة 1400 معناها عاش في القرن ا ل ا <تصفيق> و ل عثمان من الشريخ اللي هو الصوفي يسموه أبو هاشم حتى يعني ا ل س ل ق ب ا ب و هاشم الحسن ت ج م ع ه عند سادة الختمية <تصفيق> ا ل س ي د محمد ما بولا أبو هاشم ما يكون ما ر ه يكون عنده ولا د س م ه هاشم. فاسمه عثمان ده عثمان ده سيد اللقب ذي الكرار لسيد ن ا علي <تصفيق> كل من يعني سمي عليا لقب ه الكرار م ش ص د ع م ف عثمان ده عثمان ده لقبه أبو هاشم فكل من سمي عثمان ا ا صار يطلق عليها أبو هاشم. ما هو ا م ا ه ه و ا ي ر يكون عنده لز اسم هاشم طوال عثمان طوال أبو هاشم يعني ا س م عثمان ك تقول أبو هاشم لأنه أساسا س ا ل لقب ده هو عثمان مشوريك الصوفي اللي هو من تلاميذ الإمام الحسن البصري. طيب. كما سدرت على ابن خلدون في الاستدراك، ط ب ع ا ا س ت د ر ا ك بسيطة ومهكرة. ث ي قال فسدرت على الإمام المثيمية ورد عليه قوله: أ ن التصوف لم يكن مشهوراً إلا بعد القرون الثلاث الفاضلة. رد على هذا الزعم. و ط ب ع ا وهذه لا ظ ا ه ر ة يعني لأنه إذا كان يذكر أعلام و ع ل م ا ء من السلف يعرف و ا بالتصوف و ل ق الصوفية وكانت ي م ي ن و ع م ا ر ه م في القرن الأول والثاني فلا معنى أن تقول أن التصوف لم ي ع ر ف ولم ي ُ ش ت ه َ ا ل ا بعد قرون. ا ل ث ل الصدلة ل ا ن ا ي ز ربه عايز. ن ت ي ب ي ع ث الله. م ا ي ز ا ج ا ل ها. يجليه؟ ا ز ل ر ي ط ب ا ك ي ر الحسن البصري يعني زي ما يعني س ن ت م ن ا من سياق أ ح تطور لسلاح لكلمة الصوف والصوفية. يعتبر جد قفية سلاسل ا ل س ا ن ي د لأن الأسانيد كلها ت ل ق ا ه ا تنتهي إلى حبيب ا ل ع ج م ي وحسن البصر الإمام علي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدروه ب ر ج ل ي ع ت ب ر جدهم وهو ولد يعني يعني لسنتين بقيته من خلافة من خ ل ا ف ه أمير مؤمنين عمر ب ن الخطاب رضي الله عنه و أ ر ا ه وهو في طفولته يعني يعني. ما ت يعني ق ت ل ا م ي ر من عمر ب ن ا ل خطاب وهو من سنة ا ن ي ة من سنتين وبعدين طبعا عرف في علم وفصاحة و ث ق و ى وورع وحيبة مميز ش د ي د ا حتى ا ن ه أحد الصحابه ا ل لو كان الحسن البصري لنصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله من السن ك أسنانهم يعني كبير زيهم كده، لم تقدم عليه أحد. من جد مخلص، مع أنه هو تابع ط ب ع ا وليس صحابي. ما ت ه و ل صحابة، ومشكلة وبس أنا س ا م مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيلا عن مسألة قال قالوا مولانا الحسن. ه ا ا بيقول مولانا ل أ ن هو من الموالي. الحسن البصري. أمه مولاة أم سلمة أم المؤمنين، و... وأبوه, ما... ما... آ... و... وأبوه مولى ل... لزيد ابن ثابت الأنصاري، ف ه ؤ ا الموالي أ م ه الأبد، وبعدين ط ب ع ا على حسب ي ح ي المكانة ء ا الاجتماعية وكذا ا ل م و ا ل ي من الاثنين من العرب ا الخر... الخر... المهم. ال... العصيين اللي ما دخل فيهن دم الموال يعني طبعاً دي اللي مريضين يعني اجتماعياً كله دائماً يعني يحسون مريضين ل ا ن ه ه م من الطبقة الثانية اجتماعياً عند نظر اجتماعياً ل ا ن ه م من الطبقة ا ل ا و ل ى والمميزة ش الدين ي ت ق د ي م الناس ل ه بما فيه ذلك الصحابة ف س ي د ن ا ا ن ا سألت المسألة قال سلموا ولانا الحسن ق ا عليه ا ب ا حمد كان سألوه عن مسألتين فتقول سلم مولانا الحسن و... وهو ينزلك يلو يعني أنت صحابي وهو تابعي ودمن ه الموالي ودمن العرب قال سمع وسمع العلم العلم ف ح ا ف ظ و ن س ي ن ا تسأل الناس م تسأل الحافظ وبعدين قال ا س ر النبوء هو سر العلم والفصاحة والحكمة اللي كان ي ت م ت ع بها رضي الله عنه و ا ر ض ا ه بعدين كان فيق الجثل ذي طويل وأصفر جميل. ما شاء الله يعني ذكاء. آه. <تصفيق> <تصفيق> وبعد ي ن قالوا السير ما هم الناس دائماً لما يشوفون نموكي مكان. يشوفون ل د ي جميلين. يشوف يشوف. أمي ا شيء، أنا أفر ب و دي بزاي يا أخي، ل ن ا قالوا شأن عندك، يقول ذلك أم خ ي ر ه دي، اللي هي م ولاد ل أ م ل مهندس، ك ا ن بترسل، ما حالي م عنده لما ي ت ر س ل لمرسل هو بيك يسكت، ط ب ع ا أم ت خ ل ي ه و و ا أ ي ق و د ي ك ولا جيبي، جيبه، جيبه ولا جي ش جي ا ء م ا ع ي شغله. سيكون ع ن ه وبرضه عشانك تديه صديها صديقة. ه ر ض الله ع ه ر ا ه ه ا ص د ي ه وما كان صديها بديش ا و ل ا م و ا ج دي صديه ط ب ع ا لكن في, في, في مرة من المرات صدر ا ل س د ي عن ى ل ب ن ي ن ف ر ب ع ه حتى روية. كرام ك د ه خاص هذا لدسير. ك ا ب ت ل ا ي كيف هو جو قل. جو ي ن ا ل ب و ن ا ل م ؤ م ن ي ن ي ت ل ب و ن لي ما أ ا خ ي ة م ت ف ر د ة بأخذ إلنا سيدنا عمر يعني أمه يعني يعني هي سيدنا عمر من خرج من الخلاة من الخلاة فأقبلت على أمير المؤمنين عمر بالخطاب وو. شعرض عليه ابنها فنظر إليه و د ع ا يلا ل ل ه م ف ط ف ه في الدين وحبب بالناس إليه هذا الاثنين ده س ب ضل سر ا ل مميزة وكان من سر ي ه ر ضلات ي ا ل الأرض معفوق في الدين و ف ص ح ت ة في ا ل ق ي ا م وإله غزير وقواه ت سلطان له له هيبة إذا ج ا ل س و ق القرى والناس جاية طبعاً ا س و ا ق ي تعرف سعر الأسواق وما ج ا ي يجي ا ل س و ا ق إذا دخل السوق أسوق كله. ولو واحد ي ق و ل بغيه ما ي ض ا والسكون ده يخلي كل ز ا ر ك ل فس ف ا أسكت الناس دي شنو ولات ساكت الناس يقول لا ساكت لمن يشوفوه كلهم ب ص و ت واحد لا إله إلا الله دا. لا يدوي ذكر الله بالله ما في جواب وذكر الله ا ن ا ن ا أطّلّ. يجروا ذكر الله ع ز ي و النبي عليه الصلاة والسلام ما قال. م ا ذ ك ر ا ن ه ا ل و ل ي لا رأيت الله. وصلّ الحجاج على الصحابة. مش غيره. ا ص ا ل ح المسلمين إلا الحسن البصري والحسن البصري لا يخفي نصيحة لا يخفي نصيحة يدي نصيحة فين وترافو ويور لي يرسل جنوده عشان يجيبوا له و ل أ هي عملوا حاجة هوال ي ف ز ع وساهل ز ي ش ه د له وجالس الحجاج قال ما بقي في هذه الناحية كل إثنين من فصحاء العرب ا ل ذ ي ن ي ج و ن ا ل ل غ ة قال أنا و ذلك المولى. طبعا هو جايفهم المولى ا هذي. ا ل ي <تصفيق> و ب الفصحاء ما ه م ف ص و ح طبعا الحجاج. فقصر الفصحاء على نفسه وعلى ا ل ح ج ن البصري. الحجاج هو بييجي ج ي ن ا م و ا ف ق جميل شديد من الحسن البصري و ذلك الطاغية. راح أبوظلان ع ش و كان من أهل إله الله. هذا ما نلاقي ه رب غادر. المهم. ا ف... فأه أخلص ا الشيخ. ا ل ا ئ الشيخ يقول وقبل الإمام الكريم أن التصوف لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة قولا غير صحيح. ولعله هدف من ت ق ر ي ر ه هذا الأمر. ف ق ر ي هذا الأمر أن يقول ا ن ا ل ق ر و ن ثلاثة هي ا ل ق ر و ن الفاضلة التي ج ا ل ح د ي ث بخبر بخبر عن ا ن ه ا خير خير ا ل ق ر و ن وإذا لم يشتهر هذا ا ل م ط ل ح و خ ي ر ا ل ق ر و ن فهذا يعني أنهم ن البدع التي ينبغي ا ن ي ت ف ا ه ا الناس وقد فهم الوهابية هذا الفهم العبارة ا ل م ث ا ن ي ة إلا أن الواقع التاريخي ل ل ص و ف ي ة يؤكد من خلال كتب الطبقات لما نقول الطبقات طب طبقات يعني الناس العلماء العلم اللي ء ا عاشوا في في في طبقة اليمنية يعني في قرن واحد جيل أجيال يعني طبقات أجيال يعني علم الطبقات علم ا ل أ ج ي ا ن جيل بعد جيل، لما يقول لك يعني كتاب الطبقات عن طبقة الإمام مالك كل الناس العصرهم و ن ا ل ع ل ا م و ا ل ع ل م ا ء وطبعاً دي كتب معروفة وكتب علمية م ؤ ص ل ة وزي علم الحديثة، ما كلام سيد قالون معروف ي عن ي كلام عاشق سيل خصم من العلماء فضل من خلال كتب الطبقات الخاصة بهم، ا ن ل أ ع ض ا ص و ف ي ة ا ش ت ه ر و قبل نهاية القرن الثاني الهجر، ي كما تشير بذلك السيني وفيات ا عيان صوفية. لقد ذكرت منهم فيما مضى س ب ع من ا ل شيوخين، كلهم ما ت قبل دخول ا ل ن ت ص ف الثاني من المئة الثانية، ا ل ا الحعب هاشم، إلا أنه ما ت 1 5 2 ب ر ض ى ونفسه يعني س ق ر ا لكن فيهم مات سنة في يعني من ما تنافل ح د سبعين، يعني زهر من س ي ن ا ت حرم من الحياة توفى سنة 7 7 والراعي توفى 85 ا ل م د ي ن ا ر توفى ب و سالم يعني سلمه أو ب و حازم سلم ا ل م د ي ن ا ر توفى 368 و أبو عبد الله م ا ل ك ا م د ي ن ا ر توفى 101 ح ل ى البكريات توفى 110 وجد الصوفية كلهم معناها عاش جل حياته في المئة الأولى مش ف ه م ي ب ع ش ا ن كده قال وقد ذكر الإمام ا ل م ت ي م ي ا رحمه الله أن التكلم في المصلح قد نقل عن غير واحد من الشيوخ وذكر الإمام أحمد بن حنبل ده من الإمام ا ل م ت ي م ي ا يعني بيقول يعني ش ي س ي ر له لكن الشهرة جاءت بعد قرون الثلاثة داع ا ل ح س ن ما. نقل عن الإمام ا ل ت م ي لكن هو نفسه ذاته بيقول ا ن ا ل ا م ا م ا ح م د المحمدي ع ن ي نقل عنه وعن غيره من الشيوخ ذكر المصطلح مصلح الصوفية و ا ل ا م ا م ا ح م د ا ل م ح م د ل م ع ر و ف ا ن تصف م ميتين و أ ر ب ع ي ن في القرن ا م ت ي ن و أ ر ب ع ي ن معناه في القرن الثالث ه و ا ب ى سليمان الداراني ت و ف ميتين وخمسة عشر وقد فات ع الإمام م ت ي م ي ا رحمه الله أن يذكر أن ا ل ت ك ل م في المصلح الصوفي قد نقل قبل الإمام أحمد والإمام الداراني بما يزيد على مائة عام كان الحسن البصري يعرف هذا المصلح ط ويتكلم به ومن بين ف ل ا م ي ه الصوفي وهو أبو هاشم أسمان الشريطي قال عشان ك د ه قال وإراد هذا الأمر ب ص ي ر ة التمرد أو ص ي ر ة الطميرة ي ق ي ل و ي ح ك ى ب ص ي ر ة ا ل ت م ر ي ض ي ع ن ي م ا ط ه ا ا ت أ ك ي د ف ك و ن ه قال ابن ت ي م ي ة يريد ب ص ي ر ة ا ل ت م ر ي ض ما بالتأكيد عن أنه يعني حكى عنه الإجماع محمدا محمد ووشيخ و وشيوخ من, من كان في عصره في بدت ه ب ص ي ر ة ا ل ت م ر ي ض ر و ا ل ن ه من المؤكد مش م م ن المؤكد أنه على ن ه ذكر أمر التصوف قبلها ل م ئ عام من المؤكد. السلام عنا من أنك تجيب ذكر المصلح بصيغة ا ل ت م ر ي ض في ا ل غ ر ن ث ا ل ف أنت رجع الشهار بعد ا ل ق ر و ن الثلاثة ا ل ط ا ض ر ك ي ة ا ل يراد هذا الأمر ب ص ع ة التمرد في سياق لهذا ل إ ي م ا ن من ت س م ي ة لا ينفي صدقه وصحته، بل من الحق أن نقول إن ا ل ق ر و ن الثلاثة لم تنقضي إلا وقد رسّك أركان ت ص ف ي وشمخ علمه وذاع صيته وكتب في ئ م ت ه أ م ث ا ل المحسبي. ا أبو سراب النعسي، عمرو بن ع س م ا ن المكي، وابو سليمان الداراني، وسفيان الثوري، وفويل بن عياب، ت ر ق ل ت ل ا م ي ه م ثروة ضخمة في علوم السلوك وتربية النفوس في خسير إلى الله. ف َ ا ل س ي ر إ ل ى ا ل ل ه ح ت ى أ ف ض ل أ م ر ه إ ل ى ا ل إ م ا م ا ل ج ن ي د ف و س ع ح ي ا ض ه و و ط أ أ ك ن ا ف ه و ح ل ر م و ز ه و ر ب ط م و ا ج ي د ه و د ق ا ئ ق ه ب أ م ر ا س ا ل ش ر ي ع ة ب أ م ر ا س ا ل ش ر ي ع ة ي ع ن ي م ع ن ا ه ا ب ح ب ا ل ه ا و أ س ب ا ب ه ا ر ا ب ط ا ب ي ن ه ا بين الحقيقة يعني ب ي ن الشريعة وبين الحقيقة في لفظ د ل ي غ ونظم منسق لما تناثر من أدابه وضوابطه وأحكامه فقاعد القواعد ووضع المراس مبين للناس من ه ج ا التصوف فالسحق أن يكون أمام الصوفي والشيخه ا إذا أن هذا لا يعني أن التصوف لم يشتهر قبله كما يفهم ذلك بعض الباحثين. ونخلص من كل هذا ا ل ى القول ب ا ن ا ل م ص ل ح الصوفية قد عرف قبل نهاية المئة ا ل ا و ل ى من الهجرة. عرف. ع ر ف م ع ن ا بين الخاصة. اشتهرت بين الخاصة و ا ل ع ا م رو زاع قبل نهاية المئة الثانية، وتقاعد خ و ا ع د ه وحدد معلمه وتحدث الناس عن أدبه و ف ق ه ه وأحواله ومقاماته قبل نهاية المئة الثالثة، فهو ينسب ن ش أ ة و ا ش ت ه ا ر ا إلى الأمثلة الفاضية. ولأجل هذا اعتبره العلماء والمؤرخون من علوم الملة الإسلامية، وقد نتحدث عن ا ل ج ي ل من التصوف. في م ع ر ض حديث عن المفهوم. ما ق ع ن ا أ ن ا ل إ ل ا ح ذاته مفروض خ ي ا ل إ خ ل ا ف ذات حسن. م ف ر و د خ ي كثير. ل ا و زم من ت ف ي ر ه فما فعلك بشعب من شعبه وعلم من علومه؟ فلا بد يعني ا ل ع خ ر لازم يجي من م ي جهة لممارسات بعض الأفراد. لكن ممارسات الناس لا تكون ح ك م ا على المنهج. وما أن م ث ل ا سلوك المسلمين اليوم لا يمكن أن يكون ح ك م ا على ا ل إ ل ا ح لا. ل ا كيف يا جماعة؟ ففيما يتعلق بأول دويلية بنية صوفية، والباحثون فيها على ع ي أقوال شدة، لكن المصادر التاريخية الموثوقة تؤكد أن الإمام أبو هاشم الصوفي اللي هو ا س م ا أ ن ل ما ب ق ل ت ل ف و ن مش ر ي ك تؤكد أن هو قام. ببناء أول أيوا دويري عن تركيا أو خانقة بسموه ا خانقة برضو لصوفيا في فلسطين من بلاد ا ل ش ا ب عبد أبو هاشم هذا اللي هو ت و ف ى سنة 252 و كان معصر الإمام س ف ي ا ن الثوري من 200 الصوفيان الثوري صبرنا ص و ر ن ا كمان حاجة كبيرة جدا كبيرة الليلها إ اللي ل ا الله إبال د ا ج ب ا ل وقد ق ا ل الإمام الثوري وهو من هو في أبو هاشم الصوفي ده دا. ش الجات ا ل ق و ا بالصوفي من الزمن الباكر ده. لا لو ل أبو هاشم ما عرفت ج ق ا ئ ق ا ل ر ي ا ء شوف الرجاج يا جماعة من أخطر الأمراض الفتاكة سلامة الباطن ووأفع من أفات الأعمال الصالحة ا ل و ا ح د ما زي البودا؟ أشوف ب و د ا في العيش. أشوف س م ح ولا حب. ظ أ ن ي جيب شوالات ي ق و ل والله خلاص أخذ ا ل ع ي ش ده والله جيب لك ألف شوال. إن شاء الله مية م ن يجيب البودا ك ل ت ه ك ل تشوف مظهره؟ حكاية وهو من الحس كله. الرئة كده. ويخافه الأطقياء الرئة. ي خ ا ف و الأطقياء. ا وعنده دقائق ما يعرفها إلا ا ل غ ا س خ و ن قال لولا أبو هاشم قال ما عرفت دقائق مئة ووو سفيان من العلماء لأن واحد عصري في الأمير المؤمنين في الحديث وفي حد حكاية لأن أبو عفر المنصوري يمن سمع لأنه دائما أبو سفيان الثوري ينتقد ممارسة الظلم طبعا الحكام ل ا ب م س ل م و ا من ظلم جماعة خاصة مع الخصومات و ا ل م ج ا ع ا ت يقتشو الخصوم من غير يعني أحمر عالي ق و ا ج ل العدل وطبعا يعني شائع في العصور ا ل م ا ض ي كثير ل ا ن اللغة القوّة دي يحسبون ا ن ه ا هي اللغة المقنعة و ي اللي هي بها يستكب أمر الحكم ويستقر الأصول. ف ا ب و ج عفلا وها إيش؟ السفاح ما تعرف ا ل ص ف <تصفيق> ا ح ده السفاح مع عباس ي 38000 ن ألف س أجهزة في يوم واحد. شوف يعني هذا حيا أسرت هذا لو د ا ئ م ا س ي في طوالي قطور دم أربعة و ع ش ي ساعة ا ي صعبة شديد فسفيان يعني ينتقد ط ب ع ا ال ظ ل م د ه فلا من سبي عبيه وسفيان كان في مكة ا ب و د ع ف ر المصري قال بس كده نصل مكة دي نصل مكة دي بعدن ي لأن ا ل ش ي ا ن ا مع سفيان ا ن ت ج ه ا ل ى الله الله يصل ب و جعفر مفرومة ق ب ب طوالي وجاء في م و ك ب كبير ج ا ي الحج الله جرى في الحيطة نعيو نعيو جرى في الحيطة يج ي ا ن ع ي و في الحيطة ا ب ي ت ش ر ه في كامل قواه ي ج ر النعيو ا ب ي ت ش ع ر ا ن ا منسيت بس يمشي ل ل ي ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ي ل ل ل ل وي ك ل ا م عجيب. ويقوم الوالدات النزل في النزل في في المنزل د ي و طبعا و ل ا ت ه في الأقاليم. بالقرب منك أنا لا ب د قد ل م يال. الوالي هناك خص ص مكان لمنزلته الأمير ا ل م ؤ م ن ي ن ا وقال. ليه يعني يجيب الوالدة هنا الزني في م في منزلة يكتب لنا عي فيها نادوه نادوه على شأنه ي ين ما في كتابه ا ن شاء الله ماشين في ا م ا ن الله الله ي كانها ر ا س د ر ا س ا ر وضع عليك وهو ع ل ى صهوة ج و ا د ي حسناً. شوفنا ا ل ث و ر ي هناك في مكة هناك الإجابة خلاص. وتزول جمّن بعده ا ل م ه د ي د ا ر ع من وئيس ا ل ق ب ا ء ل قال له وئيس ا ل ق ب ا ء بتعميم. أنا ألي قبائل الظلمة ما شاختها. لا ااا خ ت ف ى قال ل ن ه إذا كان ظهرته المهد ي ذ ا ما ما ت خ ل ي ن ي الجيني لأن ي ق و ل ا ن ت ا تقول ما تظلمه ما أنا و ل ي ك رأس ا ل ق ب ا ة ترفض ما مش على فعل يعني فمش ت خ ت ف ى شوفني يهودي حتى جماعة زول يعرف عليهم ن ص ب رئيس ا ل ق ب ا ئ ي خ ت ف ي ه والله يتعامل منين منين نزحه دي ده ما زيد ي أرسلت ل و م ش ي ا ر سفتشي عليه سمعت سفتشي عليه فهذا س ف ي ا ن ا ل ث و ر ي اللي هو بهذا العلم و ه ذ ا ا ل ج ه د وهذه القوة في الحق يقول لولا أبو هاشم ما عرفت دقائق ا ل ر ي ا ض ة معنا أبو هاشم جدك الله ل ا ح م أبو هاشم ماي قال لو أبو هاشم ما عرفت د ق ا ئ ق هذا قال وهذا القول الشيخ أ ل ق ع ل ي ه وهذا قول من الإمام الثوري ا ل ش ر ي ا ل س و ر ي ع ن ي ا ت ق ي بأبي هاشم صوفي إلى درجة الرفيع في مقامات السكت و خ ص و ي ة و ب د ك ا ل ت ز ا ن ب م ف ط ف ي ة ف الإيمان في ك ف ر ت ن خلال ت د ا ف ع ا ل إ ر ا د ا ت البشرية في م ب ا ش ر ت ه ا للحياة وشؤونها. ي ع ل إيرادات ع ر ف ا ي ع ل إ ي ر ا د ا ن ا أريد، يريد، ولا يكون ل ا ر ي د فبال ويكفي هذا الصوفي شرفا ورفعة و م ق ا م ا في معارج القصي وسني حالا في مدارج النفس أن يعرف منه الإمام الثوري وهو من هو في م ض م ر فقه الإسلام والعمل به ولغيره عليه د ق ا ق ا ل ر ي ا مما يدل على ب ع د هذا الصوفي عن أصغر ا ل ش ر ك ن ه ي عن صغيره ولا يعرف د ق ا ق ا ل ر ي ا لا م م ك ن حمل ا ل ش ر ك حوله. ق و م ل ه ذ ا و ص ف ه م ل ل ش ي ط ب ا ا ي ح ا ل ص ف ي َ ل ج م ه ؤ ل ا ء ا ل ج ا ء ا ل و ق و م ه ذ ا و ص ف ه م و ص ف ح د ِ و ا د ه م ل ا ي ت أ ت ى ل م ن ص ف أ ن ي ز ن ه م ي ز ن ه م ي ع ن ي ي ت ه م ه م ي ر م ي ه م ي ع ن ي أ ن ي ز ن ه م ب ك ف ْ ر ٍ أَوْ شِرْ أو وعن ده يعني يستلزم من الناس على أنو شنو يسير وسير الرجال، ي ل ي ن ا بسير من هذي من هذي ومن ه ج ا ل ر س ا ل على ه د ى خير العباد ما يبغى ساكته، ما... ن ع م ا ل و ه كثير، يبغى م ع ن ا حسن آداء أبو هاشم ده في قول، قول آخر للمقريزي، المقريزي ده من المؤرخين، نعم يعني. أشهر كتبه بيسميها الخطب والأثار. بيسميها المواعز والاعتبار، المواعز والاعتبار، ذ ك الخطف والآثار. ا ل خ ط د يعني ه ن لما يجي يعني يختار موقع يقيم عليه مدينة بخططه م ل لما ي ج و ا ل خ ط ط يعني المدن، مدن م خ ط ط يعني. يعني مثلا جاء أمير من الأمراء أو حاكم من الحكام فاختار أن يبني عاصمة له في ا ل مكان الفلاني. فيقوم ي خ ت ا له المكان ويخططه عن طريق المهندسين وهل المعرفة نعمار سماع الخطط الخطط يعني المكان الذي خطط يعني ا ل م ل د ا ن يعني هو سمع الخطط المواضيع الاعتبار ب ك ت ا الخطط و ا ل ا س ا س كتاب مشهور يعني قالش خططه يعني في كتاب الخطط ذا أول ما من اتخذ بيت ا للعبادة زيد من ا ل ص ح ا ن ا ل من صبرة هذا ف ن ب د ا غادي زيد من ا ل ص ح ا ن ا ل من صبرة ده يأتي في ترجمته أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي لجدا. أدرك النبي لكنه كان صغير صغير في سنه وكان من المجاهدين وقتل سنة س ت ا ث ي هجرية في واقعة الجمل وهو كان معلما ي أ ب ي طالب في في, في في في في في جيش علي. نبي الله عنه، فالنبي عليه السلام قال فيه، قال علم زيد ب ن سبحانه بالصبر ذا، قال من سرف أن ينظر إلى رجل سبقه بعض أعضائه إلى الجنة، فلينظر إلى زيد، لأنه في أحد ى معارك الإسلام ضد المشركين وفعّل. يدوه و د ف ش ن ه أ س ب ق ت ه إلى الجنة. النبي أسرقاه. ن أن ينظر إلى رجل سبقه بعض أ ض ا ئ ه إلى الجنة. أبغى إلى الجنة حاجة. ا ل ي ن ي ا ل ى ذي ا ل س ُّ ح ا ن قال س ح ا ن ا ل م غ ر ب ي قال س ح ا ن ا و ل من س َ ح َ ذ بيتاً للعبادة و َ ك َ ن هذا الرجل بأبي سليمان من بني عبد قيس ي ع ن ي ق ب ي ل ه عاشت البصرة ثم استوطن بالكوفة في ا ه د سيد ن ا علي ك ر م الله وجهه وكان لسناً يعني فصيح مبيناً خطيباً م ف ق ع ا حضر يوم الجمل مع سيد ن ا علي ا ب ن أبطال فلما حامي الوطيس قال أصحابه شدوا عليه في ا ب ي د يعني لما نموت ما يقلا و ث ي ا ب شيء يعني ك ف ر و ن فيها. سدد علي ثيابي ولا ت غ س ل و ا عني دماء، و ط ا ع ي ي ما يرثى، ولا تنزع و ا عني ثوباء، فإننا قوم مخاصمون. و ق ت ل ذلك اليوم سنة ستة وثلاثين ي ا طبعا الناس يا را يا را يا را في كثير ي بيكون عندهم واضحة و ا خ ي ا ر قوي، ن م ع ن ا على ب ي ن ا من أمره. وهذا. <تصفيق> و َ ا ل ف ي س ي ا ق خ ب ر ه خ ب ر ا ل م ق ر ي ذ ي ع ن ي خ ب ر ب ن ا ئ ه ل أ و ل د و ي ر ا ل ع ب ا د ا ل ن س ا ي ق و ل ا ل م ق ر ي ز ذ و ذ ل ك أ ن ه ع م د إ ل ى ر ج ا ل م ن أ ه ل ا ل ب ص ر ة تفرعوا للعبادة والنسك وليس لهم تجاوزات تجارات ولا غلات فبنى لهم دور ا وأسكنهم فيها وجعل وجعل لهم ما يقوم بمصالحهم من مطعم و م ش ر ب وملبس وغيره وهي نفس وظيفة ا ل ت ك ي ا الخاصة بفقراء الصوفية في الأزمة ف اللحقة فجاء يوما ليزورهم هذا عند قصة كمان هذا الصحابي و هو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لما قتلوه الصغير لكنه يعني ا ل شباب يعني هو ما ما صغير شديد يعني الصغار اللي بيقولوه يعني ما بش ما ما في الشباب يعني لأنه بهذا معنى عسى الله السلام حتى قطعت يعني فسبقت في الجنة ما هو صغير يعني لكنا ل ص غ ي ر حيّين ا حتى قصة الصغير ح ي ج ي ن مع مع مع مع صحابي صغير اللي هو شنو حيّين ا قصة وعندما جاء يوما ل ي ز و ر ه م كان هو ا ل ن ا س ي ه ت م و ن بالعبادة والإقبال على الله و ذ ك ر الله والتعلم الشريعة وقراءة القرآن وعلوم وما إلى ذلك ف ذ ا ل نازل س قال منقطع وكذا أنا عمليهم مكان. <تصفيق> ي ووو ك ل مطالب من من, من ما يلزم. م ث ل م ط ا ل ب ذ ا كانت بسيطة ع ن حاجة بسيطة الناس ذاتهم قدمتهم في اليوم واحدة وحاجة بسيطة بس ما ما ف ي س ى قال عمل لهم مكان و ق ا م ب م ص ا ل ح ه م و ق ا ل ل ه م خلاص يدحيه كل. بعدين هم يعملوا ك د ه ل يا ي جماعة. بيعملوا ك د ه ل ا ن ه هم جاتهم في زمن فيه يعني ل س ع الجهاد. يعني سنة قائمة و م ا ض ي ة ومشكلة هدول بدك يعني يعني معناها هم دليل بس يكون نفوسهم وأرواحهم على الجهاد عشان لما ينادي منادي الجهاد هم يكونوا يعني فرسانا بالنهر ا ورقبانا بالليل. ويكون طبعاً ب د ل م من العبادات ومن ا ل م ج ه د ا ت مع ب ع ض و جل ع كان يضرب و ا أروع الأم الأمس لك البطولات ضد ضد أحد يعني ليش ليش لأنه طبعاً ليش م ش ر ح يعني ما ما عم ل ل ي ه مواهي وعم يليه كذا هذا قال ذيل ذيل ب ي ش تماماً ي ل ل ن ه الواحد يجون بألف من غيره من م ا ا شغلات الدنيا و وخفق يعني و بفريقها يعني قلبه ما ي ن ف ع ب عليهم عند ا ل ل ق ا ء لكن المجردين ب ش ت ت ح ا ل ل ق ا ء الواحد يسأل فكاننا نزل بتقوم بشئني فلما ه م ف ي اتجاه و ا خ ذ يمسك عليهم ويقول لهم بس شد شلكم بس بعدين س ا ع ة في النهار ساعة الحارة اترد الجدام ما في جلي ولا يلبسوا سواد قام ا م ي ر البصرة اللي هو اللي هو عبد الله بن عامر بن ربيع ي ح د صحابي لكن ه صغير ي س إنه ع ن ي ا د ر ك النبي وهو صغير طفل ا ما ا ج ه ا د معه يا ص ل ا ح لكن يعتبر في حال ورده كان ا م ي ر على البصرة من قبل سيدنا علي سيد سيدنا عثمان ق ب ل سيدنا عثمان. ن ف ر سيناء، خفر سيناء. جاء شاف الناس ا ل م ت ج ر ب ي ن ب ي ل قالوا الله ديل و ع ل ى ساعة الحارة ما في أفضل منهم. قام قالون ا يقتلنا معزومين في قصر ال ا إ م ا ر ة و ط ب ع ن ا ما شاء الله يا قصر الإمارة دي حاجة كويسة الليل الاعتداء في يكون أ ن ا ع وأشكاله ك د ي ر ة وكلهم لما ه ن و د ا و ن ا على على قصر الإمارة. بعدا ست عد كلهم. ولا عدم حظهم هم، يبقوا في الساعة د ا ت إيدي، ا ل ز ي زيدهم و ح ا د ة جاء ل ي جاء أصل إما. أجابهم ن ه ن ا أ و ل الأمير قال له ليش و ن أنا؟ قال ليش هون له؟ شوف كلماته ش م ا قال له أريد أن أقربهم. ويشحوا فأشرف عليهم، ويسألوا فأوقيهم، ويشيروا علي فأقبل منهم. أنك الجابيدين ليا لطامح، ا ا ع د ي ن كده، يغزو أرواحهم بالعبادات و ا ل ق ر و ب ا ت و ا ل م ج ه د ا ت ويطلب الموت في ساحات الجهاد، ويكتف من الدنيا بالشجر اللي كه عم ل ي ه م في تفتي ا ي تفتيه بتعقدين. ا هداهم. ر قام عليه و و ل ما هو كان وما هو جل له كان لسنا مبينا خطيب مقصع قال يلهو وقال لا والله لا ولا كرامة لا ت خ ي ر ة تأتي إلى قوم قد انصرع إلى الله تعالى ف ت ج ن س ه م بدنيك ا وتشرك و ا في أمرك حتى إذا ذ ه ب ت زينتهم أعرف عنهم فطاحوا لا إلى الدنيا ولا ا ل ى ا ل ا خ ر ة قوم وارجعوا و ا ل ى دو إلى التسليم، إلى دو ي ر ا ف ك و مساكين فاع كانوا ل ا ن م ؤ م ن ي ن يخلو ا ل س ل ح فقاموا ل ا م س ك عبد الله ا بن عامر الحاكم ده فما نفقا بل الله. يا عبد الله ا بن عامر ده ابن ربيعه ا د ر ك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حبان ذكر في الصحابة يعني ذكر اسمه في في في كي أسماء الصحابة قال أحطاه م النبي عليه السلام في بيته وهو غ ل ا م الحسَّ ج ا م ي ر على البصرة و ش ط ت ه معه في البيت قال وأشاره قال دخل صلى الله عليه س ل م على أمي هو ذ ا ت بيحكي عبد الله ب ن عامل جبال وأنا غلام فأذبرته خارجا. ما جاء ح ت شوف ع ص و يجي ز ا كبير السعر طوال في ن ا يجي ز ا كبير بس محترم ليش علومه ولا أمه ويجري للعيش م ش ك د ه فني أصلنا من جد داخل استقبله أمه أم. هو أم งานนี้กงมีเฉยน่าดูน่าเฮน طبعا النبي بالشفعة أيوه بيديه وراجع لكن تعال س ا ي م ا ما بيجي. فقال ا دخلت ا ل على ا م ي وأنا ولا أقول ر ت خارج. ف ن ا د ت ن ي ا م ي عبد الله تعال ا ع ط ي ك ه ا ك ه ا ك ف ق ا لها ل النبي عليه الصلاة والسلام ما تغنينه ما ما ما ت غ ط ي ن ه إ د ر ي ش ن قالوا تغنين ا م ر ة قال لها ا م ا أنك لو لم تفعلي لتكبت ع ل ي ك كزرة. يعني لو د ت ه وش س ا ي ت ع ا ل هاك وبعدين ي ج ي وما ت ذ ي ه حاجة شوف الرسالة يعني مو ع ز ه يعني أي فرصة د ا والله لا لا ل ي ل ل ه ط و ل حد ا م ع ا ه ا ما هو ب ع ا هاك ي ج ا ب ت ه ما هو و ي الطويل ل م ا ج ا ا ل ن ي ت ل ى له ما توقف يصير تمرس تولى ه ا م ا ا ن ك كتبت عليكي هذا أجر وحجز حديث ل ح ي ح يعني من من الصحة فدا قصة عبد الله بن عامر بن ربيعة اللي في ا ل ا خ ر في الآخر سيد ن ا ع ث م ا ن ولا سيد ن ا ع ث م ا ن على البشرة صار ا م ي ر ا عليه ا وهو من من الصالحين ج ا ل ا ل م س ا ك ي ن ي ا ل و ز ا ر ع ز ي م ه م في بيت الإمارة وصلب عليه صلب عليه <تصفيق> يعني زيد بن س ح ا د ة و ت ق و ل له ا ل ل ه عليه س طيب ااا قال وقد كان طبعا الكلام عن عبد الله ب ن ع ا ن عام 33 ا ي ن عاملا سيد عثمان ب ن عفان الخليفة الراشد وقد دع أهل د و ي ا ت ز ذيبي من سوحن من العباد الذين انقطعوا إلى الله و ت خ ل و ا عن علايق الدنيا استجاب لدعوته فأته ا ز ي ب ي من سوحن فقال ه يا ابن ع ا م ر ما شوف شوف صاحبنا قوته لحافل في أبناء وفلاس وليس مساوي جيوب يا ابن ع ا م ر ما تريد محاولة القوم ناسي ا ل ا ج ا ي م ل ك قال أريد ا ن ا خ ر ب ه م فيشفعوا و أ ش ف ع ه م ويسألوا فأطيعهم ويشير و ا عليهم ف ا ق ب ل منهم. كلام مكنتك قال لا والله. لا كرام. لا خ ي ة ه تأتي إلى قوم قد انقطعوا إلى الله تعالى ف ت ج ن س ه م ب د ن ي ا ك وتشريكهم في أمك حتى ا ذ ا ذهب ت دينتهم. عرضت عنهم فطاحوا لا إلى الدنيا ولا ا ل ى ا ل ا خ ر ة و م و ر جو إلى, إلى دوراتكم فقاموا وأمسك عبد الله بن عامر الحاكم د ه فما نطقه إلا سك سك ا ل ل ه ا إلا الله فعلى قول المقرزي د ه يكون ا م ر ا و ل تكية بناء زيد بن سوحان في أرن ا ل ا و ل ذا. لكن ط ب ع ا ل م ش ه و ر في المصادر التاريخية ا و ل د و ي ر ة للصوفية كانت في فلسطين وبنىها عثمان بن ش ر ي ك الملقب بالصوف. والله ر س و ل ه رواه ا ل ه س ن ص ح ي يا جماعة ح ت ى نحن اللي لا الحين كل سفوم جارينا مبحثين. فضلنا مبحث واحد. ل ه اعلام او رواد الصفية م ن الصحابة وبين ا ل ت ا ب ع ي ورواده في القرن الثالث ا ل ل ش ت ه ر فيه امره وتقع حدد ق و ا ع د وصار مدرسة لها يعني ع ل م ا ل ب ا ر ز والواضح بالشرح حديد و و ا ح ومنه طلاب خش ا ل ت ح ل ي معل التصوف ومنه لمفهوم التصوف ومنه لمصادر التصوف وكان ذ ر ي الكتاب ده والله ده تكونوا صوفية واعين عارفين على بين من أمركم تستطيعون أن تدعو ا للتصوف. و العلم الشصوف على ب ي ن ا أدعو إلي ت ج ر ب ك بالحكمة والما إذا حسن، وحولشون على بين من أمركم ن شاء الله ربنا يجعلنا وإياكم من ل الحق المبين. نعم. نعم. ن م ن ا م نعم. نعم. ن ا م نعم. نعم. ن ا نعم. نعم. نعم. ن م ن م ر ع م ن ن ع ن م ن م ع ن ن م ن م ن م ن ن ع م ع م نعم يعد نعم. ماذا نتكلم؟ ا ي ا ورد حتى. ه نأخذ ا ل ح ك م اللي صار أول ي على ا ل أ ب ا ء والأخوان والأبناء. آه. نأخذ كلهم. و ت ك ل م عن ش ي مرة ث س د ا نمر على ا ن و د و ه نأخذ ا ل ح ك م اللي صار مجاني. ن م ت ك ل م الرأي ا ل ن ب ر ف و ت ك ل م عن الساعة وكله يعلم لنا الساعة تسع. لا ي ر ا ت ا ل و ط ن لا فيلمين، أ ب ر ا ل لا فيناميد، أي شيء. وعن م س ت ا ر ي ت ي في س ي د ا ل ا خير ي د ي في جمهورية، وسويت بسياح في, في, في حدث. ساعة. أنا نتكلم ا س ل ا م ك ل م ا س ا ل و ه كله الساعة ب الساعة ا ل س الساعة ج ا نتكلم ن ا في الساعة جالس ن ا ل س ا ع ة ت ي ج ا عشان الساعة ج ا ن د ي أولاد و د ي ن و المدارس ن س ا ل من الساعة محلنا نحن زين هنا ا ن شاء الله ا ن شاء الله لا ريبة فيها لا ريبة فيها ا ن شاء الله ا ن شاء الله يا بسم الله ا ل ر م ن ا ر ح ي م اللهم ل على سيدنا م ل م د وعلى آله وصحبه ر ح م اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ا ل ه وصحبه أجمعين نجم ن ا ن ج ه ونهاج الرساد على هذا خير العباد اللهم صل وسلم و ا ل ه رحمة ر ح م الحمد لله رب العالمين ورحمة ر ح ة م ل ك ي يا ن ا ع و يا ي ي ر ا يا اللهم ل الله ل ي و ل ل ل الله ع ل ه و م ل و ح ب ن ا ل ر